وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا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 ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح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 وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغامضين <تصفيق> اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أسقنا غيثا مغيثا نانيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين <تصفيق> اللهم عتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واصحابنا وذوي ارحامنا وعلماءنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وبارك في العاملين وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير هذا الجلال والإكرام اللهم امنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وأولاء أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه هذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انا نسألك عيشه هنية وميته سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين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 رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل المستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم وعليك باعدائنا اليهود اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم يوما اسودا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلى به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. اللهم لا ترد صفرا خائبة اللهم أنزل علينا رحماتك وارحمنا برحمه تغنينا بفضلك عمن سواك.